لآن, لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الخجيم جين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة, والخيل المسومة والأنعام والحرث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 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فِيهَا خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ورضوان من الله والله بصير بالعباد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 والمنفقين والمستغفرين بالأسبار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم, العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن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 فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعبادة ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم